ستة. استمع إلى الكلمات واعدها، ثم لاحظ الفرق بين المجموعتين. سيارة. السيارة. سيارة. السيارة. سيارة. السيارة موقف الموقف موقفا الموقف موقف الموقف